لا إله إلا الله أشهد عنا محمد الرسول هيا على الصلاة هيا على البلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله سيديرو سووا صلوفق فان تسويه الصفوف لاقامه الصلاه الله اكبر الله اللهم اكبر اللهم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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به, وأنزل من, السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم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 وَإِن تعدوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لضرب كَفَّارٌ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا الذي الله أكبر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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وبني أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ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 شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء